إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ مما ادبر واستتبر مما ادبر واستتبر قال ان هذا الا سحر يؤثر قال ان هذا الا سحر يؤثر ان اذى الا قول البشر لله سقط سقط وما ابرا كما سقط وما ابرا لا تبقي ولا تذق لا تبقي ولا تذق لوحه للبشر لوحه للبشر على هات 19 وما جعلنا أصحاب النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وما جعلنا جَعَلَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ۖ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ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 وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كذلك يضل, كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو ولا يشاء وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ ذلك قبر ان على احد نذيرا للبشر نذيرا للبشر لمن شاء انكم ان يتقدم او يتأخر فيما كسبت رهينه كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين الا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون ستساءلون عن المجرمين عن المجرمين ما سلككم في سقف ما سلككم في سقف قالوا لم نكن من المصلين قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ وَكُنَّا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين